إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يدري إلى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 ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صدار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فَلَمَّا نَجَّاهُمُ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إلا كل ختار كفور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 وجعل لكم السمع ولا بصار ولا قليلا ما تشكرون وقالوا أيذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قُلْ يَتَوَثَّاكُمَّ لَكُ الْمَوْتِ الَّذِي يُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا بصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا نامو قنود ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأم لأندهنما من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا انا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وإما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون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 اي يخرجوا منها اعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لدنا دون العذاب الاكبر لعلهم يرجعون ومن الظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها مِنَ من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء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 أَوَلَمْ يَرَوَنَّا نَسُوقُ الْمَاءِ لَلَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَاكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وما جعل ادعياءكم ابناءكم ذلكم قولكم بافواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل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 وازواجه امهاتهم والولو للرحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا الا ان تفعلوا الى اولياء عروفا كان ذلك في الكتاب مستورا وإذا خذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم واعد للكافرين عذابا ليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا, فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وَإِذَا زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا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 ويستاذن فريق منهم النبي ايقولون ان بيوتنا عوره وما هي بعورا ان يريدون الا فرارا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 ولا ياتون البأس إلا قليلا شحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور اعينهم كالذي يغشي عليه من الموت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 وَإِيَّاتِ أَحْزَابٍ يَوَدُّونَ لَوْ أَنَّهُمْ دَاعُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَن بَأْئِيكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون لحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله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 يا نساء النبي من منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم